وفي أموالهم حق للسائل والمحروب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون طراغ الى اهله فجاء بعجل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 انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرجناها فنعم الماهدون ومن كل شيء صلقنا زوجين لعلكم تذكرون إلى الله إن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 إن الله هو الرزاق للقوة البتين فإن الذين ولموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون